واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر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 واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض